من الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى السيدين والصواترين الإجزاء في الإمارة مع امكشاف الخطأ يقينا انتهينا بالأمس من بيان جوال أو عقل إجزاء وعدل إجزاء الأمر الأفتراري ثم انتقلنا إلى الأمر الظاهر وقلنا تطلب كلمة الظاهر على معنيين بيناهما بالأمر أحدهما يختف بالأصول العملية والثاني يشمل الأصول والامارات فعندما نقول ظاهري نقصد ما يشمل الأصول والحظرة وهو المبتوح هنا في مقامنا ثم قلنا إذا مرة يكون المكلف يعمل بالحكم الظاهري بناء على قيام إمار من الإمارات ومرة أخرى بناء على قيام اصل من الأصول ثم بعد العمل ينكشف الخطا مره ينكشف الخطا يقينا ومره اخرى ينكشف الخطا بحجه معتبره شرعا فهذه صور اربعه ثم قلنا الكلام يقع في صور ثلاث وليس في صور اربعه الصوره الاولى التي هي محل الكلام في هذا اليوم هل نقول هكذا إذا قامت الإمارة على شيء والإمارة واضح بعد حطم ظاهر إذا قامت الإمارة على شيء عند الجهل في الأمر الواقع وانتثل المكلف ثم انكشف له الخطأ يقينا هل يجزي الامر الظاهري الناشئ من الاماره عن الواقع ام لا بد ان يعيد او يقضي في خارج الله ما تقول ايها المصنف يقول المعروف عند علمائنا أنهم أجمعون على عدم الإجزاء في الأحكام وفي الموضوعات لأن الاماره مرة تقوم على حكم ومرة تقوم على موضوع مثلاً يقوم خبر واحد مثال الحكم يقوم خبر واحد ويقول بان صلاه الظهر في يوم الجمعه هي الواجبه وليس الجمعة يقوم هذا الخبر واحد اشك الجمعه ام الظهر في يوم الجمعه ايهما الواجب فتقوم عندي تبارك انا عن خبر واحد والخبر الواحد الذي ينقله الثقه حجه عن الشعر عملت بالخبر صليت الظهرات ثم بعد الصلاه انكشف لي خطأي قينات خبر الواحد ليس حفظ. لا الواجب الجمعة موظفة هذه مثال الحكم مثال الموضوع لا تقوم الإمارة خبر الواحد شهادة العدلين أخبار طاحبين تقوم الإمارة على أن ثوبي طاهر، طهار موضوع من البوابس الثوبي موضوع من المرابر. خب بعد أن قامت الأمارة على طهار الثوبي صليتوا بعد الثلاث انكشف الخطر يقيناً ال... يقيناً كشف لذلك نحن اقتربوا رأيت النجاة فيه رأيت فيه النجاة الطهارة وعدم الطهارة الذي جاء بها الخبر تعني الاماره الموضوع هو السوق الخبر واحد الإمارات ثم تتبلي الخطأ ويقين المثلث يقول في الأحكام والموضوع المعروف عند علمائنا القول بعدم إجزاء مطلقا في الأحكام والفضلات خلاف لما سبق قلنا بالاجزاء هنا نقول بعدم الاجزاء في الامارات مطلق سواء كانت الاماره في الاحكام او في الفضلات لماذا لماذا القول او الاجماع على عدم الإجزاء؟ المصنف يقول مره نتكلم في الاحكام ومرة لا نتكلم في الموضوعات الآن كلامنا في الأحكام كلامنا في الأحكام لماذا إذا قامت الإمارة على حكمه ثم انكشف خطأه يقينا لماذا لا يجبي؟ لماذا يجب الاعاده لماذا يجب القضاء لماذا يقول قبل أن أبين لماذا اذكر لكم مقدمتين ترتبطان بالمصد الأولى هناك نظريتان نظرية تسمى نظرية المخطئة وأخرى تسمى نظرية مصورة للدهن نظرية الإمامية هم اصحاب التخطئة كما يقولون هم المخطئة في اجتهاب في في, في في اجتهاد الفقه الله سبحانه وتعالى له في الواقع أحكامه الفقيه إذا اجتهد قد يصيب وقد يخفض نتعلم بالمخفضة لهذا الفقيه قد يصيب حكم الله في الواقع جزاه الله ألف خير فله اجران وقد يخطئ معذور وله اجر المهم ان نقبل ان الفقيه ان يصيط الحكم الواقع وقد يخطئ الحكم إن ف بها ونعم ان اخطا فما دام قد بذل الجهد قد بذل جهده وافرغ وسعه فهو عند الله معذور ولا واحد على الجهد الذي مبدود في تحصيل الحق الشريع لكن الفقيه قد يصيب وقد يخطئ أما المطوبة فلا المطوبة فلا المطوبة يقولون الفقيه مصيب دائما وإن أخضر فهو مصيب كيف قالوا الله سبحانه وتعالى له في الواقع احكام صحيح نقبل بهذا ولكن الفقيه إذا, اذا اجتهد فحكمه حكم الله ما يحكم به الفقيه يعني الله في الواقع ما لها احكام ثابته الله ليس له احكام اذا حكم الله ما هو قالوا حكم الله ما حكم به الفقه الذي يحكم به الفقه هو حكم الله على, على هذا اذا كان عندنا عشره حقها ويختلف حكم هذا عن حكم هذا يقولون الجميع حكم الله, الجميع حكم الله. لان الله ليس له حكم والحكم ما حكم به الفقيه اما يقولون هذا او يقولون لا يقولون الله لن في يقول له في الواقع احكم كما يقول الايمانيه له في الواقع احكم الفقيه اذا اجتهد إن اصاب الحكم بها ونعمه يتفقون معنا هنا وان لم يصب تقولون بالتخطئ يقولون لا إن أخطأ حكم الله الله يبدل حكمه من ذاك الحكم إلى مواصل الانفقي يتبدل حكم الله إلى حكم الفقي هذا كلام طويل في هذا المطلب على الأمورة لا نقول بالتصويب التصويب عندنا باطل بهذا المعنى باطل. وهذا كلام طويل مفصل اطلبوه في محل انا فقط مقدمه مختلفه بالموضوع هذا اولا ومقدمه اخرى ايضا الجاهل عندنا ينقسم الى قسمين جاهل قاصر وجاهل مقطر والفرق بينهما ان الجاهل القاصر هو الذي لا يتمكن من التعرف على الحكم الشرعي ما يتمكن اما لا يقدر على الفحص او فحص ولم يجد فحص مسكين جزاه الله حتى اتعبنا ثلاثه الحكم فحص هذا الشرعي أما المقصر لا المقصر يقدر يتعلم او يفحص يبحث يقلب الكتب لكن معها هذا ما عليه هذا مقصر وليس قاصر والقاطر قاصر والمقصر لانه يعلم لانه يعلم نعم لا يعلم علما اجماعا مو لكن في الاصول قرانا او نقرا العلم الإجمالي منجز منجز للحكم تماما كما ينجزه العلم التفصيلي. فالمتصر عالم ولو إجمالي فليس معدول عند الفقهاء واضح هذه المقدمة أيضا فستنجي إلى ما تلك أيها المثلث قل في الأحكام وفي الموضوعات الفقهاء اشتهر عنهم القول بعدم الاجزاء قبل ماذا يقول المفلس؟ أما في الأحكام فعندهم دليل. أما في الموضوعات فعندهم دليل آخر. أما في الأحكام فقالوا بعدم الاجزاء لاتفاقهم على نظرية التخطئة. مع اختي لان الاماره عندهم نجع له على نحو الطريقيه هذا نحتاج الى بيان الاماره اجعلها مقدمه الإمارة الاماره مره تؤخذ على نحو الطريقيه واخرى تؤخذ على نحو السبب يعني الموضوعي لا فقط على نحو الطريقية المال. على نحو الطريقية نقول الإمارة فقط وفقط طريق إلى الفقن الشرعي إلى الواقع فقط طريق فإن أصابت تذاه الله خيرا وإن اخطات مع ذلك فقط فالإمارة عندنا محب طريق صرف طريق ليس إلا قد يصيب وقد يخطئ هذا إذا كانت الأمارة بطريق أما قد تأخذ الاماره احيانا على نحو الثبث يعني أصل قيام الإمارة أصل قيام الإمارة يحدث مصلحه قيام الاماره لوحده أخطأت أم أصابت نحن لا ننظر الى هذا نحن ننظر الى اصل حدوث الاماره الاماره قامت نقول نعم نقول قيامها في المصلحه فهنا تؤخذ الاماره نحو السبب والموضوع يعني قيامها له سببيه وموضوعيه في المصلحه واضح الفرق بينه وبين الطريق وأكبر بريه ثالثه عن الشيخ الامطار تجد اثناء الكلام وهي المعروفة المصلحه السلوكيه <تصفيق> واضح الطريق والسبب الشيخ الأنطاري أراد طريقا وصفا لا يدخله في الطريقية ولا يوصله إلى السبب يعني الشيخ الأنطاري قدس الله نفسه الزفية يقول أنا أقول الإمارة ليست طريقا محظ صرف وليست ثبت في حدوث مصلحة إنما إنما المصلحة إنها في سلوك طريق الإمارة. شارع تعبدني بالإمارة. قيام لا. الاماره ما فيه مصلحة لا سلوك. بعد قيام الإمارة أنا أتبع ما ادت إليه. خبر الواحد يقول ثوبك نجس. إذا سلك سلك هذا الطريق هذا السلوك. فيه مصلحة العمل بالاماره فيه مصلحة مو مو المصلحة في قيام الاماره حتى تكون على نحو سلبي لا ولا على نحو الطريقيه لا أنا أقول بحل وسط هذا الحل الوسط أنا أقول هكذا إذا قامت الاماره على حكم من الأحكام وسلك المكلف طريق الاماره اتبع ما ادت إليه هذا السلوك هذا السلوك فيه مصلحه سميت بالمصلحه السلوكية اخترعها الشيخ الامطار عليها الصلاه والسلام المصنف يقول نحن نقول في الاحكام بعدم الاجزاء لاتفاقنا على التخطئه لاننا نقول الامارات جعلت على نحو الطريقيه ومعنى الطريقيه أن تصيب وأن تخطئ فإن أصابت الواقع فنجز وأصبت الواقع إن أخطأت إن أخطأت فمرة يستمر عدم انكشاف الخطأ يقين لا أخشف الخطا إذا استمر عدم الانكشاف فأسلف طريق الأمارة واضح. إنه أمارة انما الكلام اذا انكشف الخطا يقينا بعد ذلك أنا قلت في المثال قام خبر الواحد على وجود صلاه الظهر يوم الجمعه صليت بعد الصلاه انكشف لي الخطا يقينا فالجمعه هي الواجب هنا المصنف يقول نقول بعدم اجزاء يعني يجب عليك أن يعيد أن يعيد أن يعيد صلاة الجمعة أن يضل الجمعة مرة أخرى. ولا تكفي الظهر لماذا؟ قال لأن الإمارة طريق قد تصيب وقد تخطئ فإن أخطأت وانكشف الواقع فلست مع ان إن أخطأت واستمر عدم الانكشاف الواقع أنا معهد ولو بقي توبي سنة اما اذا بان لي الخطا بعد ذلك بعد الصلاه صلاه الظهر انكشف الخطا نقول بعدم الجهل بعدم الجهل لماذا قال لان الاماره جعلت صرف طريقين فقط فاذا اخطات فلست بعذور اذا انكشف لي الخطا ويقين. ما قدر واضح المقدار واضح لماذا؟ يقول لأن الواقع فاتح علي ثلاث الجمعة علي فاتح صليت الظهر ولم يقم بعد فوات الواقع ولم يقم عندي ما يسد نتد الواقع حتى أقول بالجزة لم يقم مقامه بل مصلحة الواقع لا تزال فائسة على وأتمكن من, وأتمكن من تحصيلها لذا نقول عدم النجلة اللهم إلا ان أن نكون للمتوّبين اللهم إلا أن نكون متوّبين يعني نقول نفس قيام الإمارة نفس قيام الاماره في فطر بهذه المصلحه نتدارك ما فات من مصلحه واقع صحيح مصلحه الواقع عندما صليت الظهر فاتت لان الواجب الجمعه مضى لكن المصوب يقول قيام الاماره في مصلحه هذه المصلحه لا بد أن تساوي مصلحة ما فات لمصلحة الفاقع. إذا كانت صلاة الجمعة فيها مثلا خمسون درجه خمسون درج، فإذا الخمس... الخمسون فاتت فلا بد قيام الإمارة في نفس الدرجة. هذا مع التصوير، ولكننا لا نقول بالتصور. والتصيد بهذا المعنى باطل عند الإمامين. فعما أن نكون مصوبه فنقول بالإجبار. هذا واضح بعد. لماذا نقول بالإجبار؟ لأن مصلحة الواقع تمكنا من أن تداركها. تداركناها لماذا؟ بقيام الإمارة. نفس قيام الإمارة فيه مصلحة. هذه المصلحة تداركنا بها ما فاتنا من يوم. إما نقول هكذا أو لا التصيب عندنا باطل ما نقبل نقول في طريق الشيخ القصياد في طريق الشيخ القصياد المصلحة سلوكية هذه مصلحة فضوغ لأنها تأتي في مختلف الكتب المصلحة سلوكية وهو أن الشيخ يقول صحيح اخطات الواقع صحيح نفس قيام الأمارة ما فيه مصلحه لكن سلوك طريق الإمارة هذا أمر جعله الشارع المقدس الشارع قال الإمارة حجة حجة يعني ماذا؟ حجة يعني يجب أن تسير على مهدى الإمار خب سؤال أيها الأنفاري العظيم لماذا الشارع لماذا الشارع جعل الظنون حجة لماذا جعل الإمارات حجه يقول إما لأن الشارع إما لأن الشارع يعلم أن بالإمارات يمكن أن نصيب الواقع بنفس المقدار الذي نصيب الواقع به بالقطع. للعلم إما هذا لو سالنا الشيخ انصاري قلنا له لماذا الشارع جعل الحجية بعد, بعد خارج عنه. ما اتخارنا النهار؟ لكن ما تكون؟ لماذا الشارع جعل الحجية الإمارات؟ لماذا؟ لماذا؟ يقول إما لأن الشارع يعلم بأن الإمارات تصيب الواقع بنفس المقدار. الذي يصيب العلم الواقع طريق العلم القفع يصيب الواقع مية في المية مثلا نقول حذرنا كذلك الشارع يعني من هذا لذا جعل القفع حجة والظن حجة في بعض الأحيان هذا واحد أو نقول لا يلي بنفس المقدار الذي يصيب العلم الواقع أما نقول هذا أو نقول لا أو نقول لا وإن كانت الإمارات تخطئ إلا أن الشارع جعل المصلحة في السلوك مأذنة واضح إلى هنا واضف هنا المصنف يقول ونحن لا نقول بالتصويت بل ولا نقول بالمصلحة السلوكية. الشيخ الأنفاري. لا نقول وعلى فرض تنزلنا وقبلنا من الشيخ الأنطاري المصلحة السلوخية فحتى على قول الشيخ الأنطاري حتى على قول الشيخ الأنطاري هناك مصلحة لكن هذه المصلحة لا تساوي مصلحة الواقع طبعا لا تساوي مصلحه الواقع ولانها لا تساوي نحن نقول بعدم الاجزاء إذا نحن نقول بعدم الاجزاء مطلقة بل حتى لو تنزلنا وقبلنا مصلحه الشيخ الانصاري ايضا ينبغي ان نقول بعدم الاجزاء ولا يمكن ان نقول الاجزاء حتى على مصحه سلوكيه عجيب لماذا لماذا يقول المصنف لأن المصلحة السلوكية، المصلحة السلوكية خص لنا فيها مصلحة، لكن هذه المصلحة هل تساوي هل تساوي مصلحة الواقع؟ لا، طلعتنا. أنا خلصت. نستقبل طالب جيد يقول إذا المكلف أول الوقت. اول الوقت قامت عنده اماره على ان صلاه الجمعه الظهر هي الواجب صلى مع اول الوقت بعد اول الوقت انكشف له الخطا يقينا انكتشف له الخطأ يقينا خب المصلحه التي تحصل عليها في سلوك طريق الاماره كد ماذا يقول المصنف؟ يقول هنا لم يفت على المكلف الواقع لم يفت الواقع الوقت لا زال موجود الوقت لا زال والكثف خطأ العمارة والوقت لا زال موجودا فلا بد أن نعيد تقول نعم يقول المصلحة التي تحصل عليها المكلف هنا عندما انكشف له الخطأ في داخل الوقت المصلحة التي تحصل عليها تحصل عليها بمقدار بمقدار الفعل في أول الوقت يعني حصل على مصلحة الفضيلة واضح أما الواقع لازال موجود حق فالمواقع لازال موجود كشف عليه والوقت لازال فلن تصف عليه مصلحة واقع يتمكن من تحصيلها نعم المولى يعطيه في المصلحة السلوكية بمقدار ما فاتني من مصلحتي أول الوقت فقط أما مصلحة الواقع بعد انكشاف الخطأ الواقع باق على حال لن اتحصل على مصلحتي نعم تحصلت على مصلحه اول الوقت ما ادري واضح هذا المطلب الكلام واضح يصير فاذا فاتني فضيله الوقت نعم احصل في المصلحه السلوكيه على قد مقدار فضيله لو حصل عليه اما مصلحه الواقع فانا لا ااتي بالواقع لم ما بالواقع فالمصلحه السلوكيه لا تعطيني مصلحه الواقع تعطيني مصلحة مقدار ما فات من فضيلة الوقت أما مصلحة الواقع فلا محمل عليها فلا بد أن أقول بعدم الإجزاء لأتحقن على مصلحة الواقع فإذا حتى على كلام الشيخ الأنصاري في المصلحة التلوكية المصلحة التلوكية حتى على القول بها نقول بعدم الإجزاء لأن المصلحة التي تحصل عليها ليست بمقدار ما فات من الواقع هذا إذا فات إذا انكشف الخطأ في داخل الوقت أما لو انكشف خارج بعد غروب الشمس انكشف الخطأ بعد الغروب انكشف الخطأ هنا فاتني فاتني مصلحة الوقت أما الواقع لم يفت، على تذكر منه أيضا هنا نقول يحصل على مصلح بمقدار مصلحة الوقت مؤول الوقت كما هنا في داخل الوقت بنقدار الوقت ويتمكر من الإسيان بالواقع ليكمل هذه المصلحة فيجب الاعاده أو القضاء في داخل أو في خارج الواقع. لذا نحن نحكم بعدم الإساء حتى على القوت بالمصلحة لأن نغاي ما أصل عليه ضاب المصلح وليس في اللي مصلح التلفزيون واضح يصير الكلام أو أعيده مرة ثانية البيانة في الكلام واضح هذا في الأحكام خوب حكمت بعدم الإجزاء في الأحكام للقول بالسخطية وعدم الإمارة طريق هذا يصيب و قد يخاف وإذا أخطأت لا تزال وطنحه الواقع موجوده أتمكن من تجاركه وفي الموضوعات لماذا حكمتم بعدم الاجزاء في الموضوعات لماذا حكمتم بعدم الاجزاء يقول حكمنا بعدم الاجزاء في الموضوعات لان الدليله على حجيه الامارات في الموضوعات نفسه هو الدليل على حجيتها في الاحكام في الأحكام نفس الدليل على حجيه الاماره في بعض الاحكام يدري في الموضوعات ولاننا قمنا هنا بعدم الاجزاء فنقول هنا أيضا بعدم الإجزاء الدليل ما هو هو ان الاماره جعلت الشارع صرف طريق المحض قد تصيب وقد تصيب ما أدروا أن أفكم المطلوب يصيري لأن نأخذ كلام بالمحرام نحن يقول لكن التفت لكن قلنا بعدم الإجزاء في الموضوعات عند انكشاف خطأ الامارات لا للخوف لا للخوف أن القول بالإجزاء يؤدي إلى التصويب لا لا نخاف من هذا لأنه لا أحد من العلماء يقول بالتصويب في الموضوع هذا قامت الأمارة على طهارته ثم انكشف الخطا وبان أنه لا زال وهذا فهذا لا أحد يقول بالتصويب هنا يتحول من النجاسه الى الطهاره لا احد يقول موضوع التصويب نعم في الاحكام نعم التصويب متطور اما في الموضوعات فالتصويب غير متطور عند احد أصلاً فعندما قلنا ببطلان بعدم الاجزاء بعدم الاجزاء في الموضوعات اذا قامت الاماره وانكشف الخطا لا للخطا للتصويب لا لا لا انما لان الدليل على قضيه الامارات في باب الموضوعات عينه في باب الاحكام ولاننا قلنا في الاحكام بعدم الاجزاء نقول هنا بعدم الاجزاء الدليل الدليل ما هو الدليل قلنا عند المخطئه الامارات صرف طريق محض فإن أصابت الواقع بها ونعلم إن اخطات الواقع إن لم ينكشف الخطأ معدور إن انكشف الخطأ فلست معدور لماذا؟ لأني أتمكن من تدارك مصلحة الواقع داخل الوقت أو خارج الوقت. المهم أن المطلحة الواقع إذا قامت الأمارة وانكشفت الخطأ أنا لا أستغل إذا كشفت الخطأ يمكن أن من استحصيل الواقع هل يتمكن له كلام أخرى؟ <تصفيق> واضح المطلح؟ هناك على الكلام الأصولي، على الكلام الأصولي لا يجوز، لا يجوز. الله تعالى. هناك كلام. أما في الأصول. بالبيان الاصول العقلي لا يجدي فيجب عليه ان يتدارك موقفه اما لعله واضح او لا انتهينا طيب اولا الاجزاء في الاماره مع انتفاء الخطا يقينا ثم إنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الآطل والإمارة غير منجز على المكلف يعني إذا قامت الإمارة أو قام الآطل عند الجهل بالحق الواقعي الواقعي غير متوجه لإذا إذا كنت جاهلا به فالواقعي غير متوجه عند قيام الآطل أو الإمارة بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته يعني لو عمل بالإمارة وهي خطا ما دام الحكم الواقعي لن يتوجه إلي فانا معذور لا عقاب علي لا عقاب بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالإمارة والآفل لو اتفق مخالفتهما له يعني للواقعي، لأنه من الواضح أن كل تخليفين يعني يشترط في ترجز التخليف وصول التخليف المكلف. إذا المولى ها جاء هكذا جاء والمكلف هناك جاء ينتظر الأمر المولى في قلبه يلون ترجب عليك المولى في قلبه لم, لم يفتح التخليف ما واصل إلى المكلف. ما واصل إذا ما واصل فغير منجز في حقه لأن التنجيز من شروطه أن يصل له التكليف على المكلف ولا يحق للمولى أن يعاقب أو أن يعاقب العبد لأن يحقن العبد أن يحتج عليه. يقول لم توصل لي التكليف. فكيف تعاقبني؟ لن يصل لي التكليف فإذا التكليف لن يصل فالتكليف غير مرجع واذا المولا من يخاطب العدد بالواقع فلن يصل اليه وعندما الواصل اليه حكم الاماره حكم الار فهو مدو اخطا قال لانه من الواضح ان كل تكليف غير واصل الى المكلف بعد الفصح والياء غير منجز عليه ضروره ان التكليف انما يتنجز متى متى بوصوله يعني بوصول التكليف إلى المكلف بأي نحو من أرحاء الوصول ولو في السماء يمرض غراب وبذفيفه أفهم التكليف يأتي هذا أفهمه يقول ولو من استكاة الحجرين مع بعضهم ألفاء ولو بالعلم الإجمال أما إذا ما أعلم لا تفصيل لا إجمال فبعد لا لا تنجزه للحكم الواقع عليه هذا كله لا كلام فيه وسيأتي في مباحث الحجة إن شاء الله تفصيل الحديث عنه وإنما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أن الأمر الواقع المجهول لو انكشفه لو انكشف فيه بعد ذلك خطا الإمارة أو الآصل وقد عمل المكلف على خلافه اتباعا للإمارة الخاطئة أو للأصل المخالف للواقع فهل يجب على المكلفين امتثال الأمر الواقعي في الوقت أداءا وفي خارجه قضاء، أو أنه لا يجب عليه لا يجب شيء عليه بل يجب ما اتى به على طبق الإمارة أو الأصل ويختفي به ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق، ثالثا يكون بالإمارة واحد وأخرى بالأصل اثنين ثم الانكشاف على نحوين انكشاف على نحو اليقين وانكشاف بمقتضى حجه معتبره هذه اربع صور والاختلاف البحث الصور مع اتفاق قررناه بالامس مع اتفاق صورتين منها في اوكم وهما صورتان الانكشاف بحجه معتبره مع العمل على طبق الاماره او على طبق الاصل نعقد البحث في ثلاث مسائل الاولى الاجزاء الإمارة مع انكساف الخطأ يقينا إن قيام الإمارة صارتا يكون في الأحكام كقيام الإمارة على وجوب ثلاثة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن ثلاثة الجمعة ثم ينكس في الخطأ وأخرى في الموضوعات كقيام البينة شهارة عدلين إخبار رليات على طهارة ثوب ثوب طلى او طهارة ما امتوضع به ثم بارك مجاسته بعد ما صلي الضغط شاف هذا الماء نجل مو كان صاري فوضوه باطل عنه والمعروف عند الإمام يعني المشهور عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا مطلقا يعني شو نصلي تفسرها مطلقا يعني في الأحكام والموضوع الله في الأحكام ليش باطل؟ لاذل اتفاقهم على مذهب التقطئه اي ان المجتهد يخطئ ويصيب لان لله تعالى احكاما ثابته في الواقع هذه الاحكام يشترك بها الجاهل والعالم بها نعم الجاهل غير ملزم بمقتلها لكنه مكلف نشترك فيها العالم والجاهل أي أن الجاهل مكلف بهذا العالم غاية الامر طادان ما يدري أنها غير منجزه بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاطر وليس الجاهل المطفر حين جهل وإنما يكون معذورا في المخالفة لو اتفقت له باستباع الإمارة صحيح هذا إذ لا تكون الإمارة عندهم إلا طريقا محضن لتحصيل الله عنده وعنده عند لا عند العلماء طريقا. فيتضمن جعل حكم ظاهر كالاستصحاب والبراء ومع انكساف الخطأ لا يبقى مجال للعلم نعم إذا الخطأ من كسب معدول لكن إذا انكسب الخطأ فليس بمعدول بل يتجدد الواقع حين إذا بعد المعرفة الواقع يتوجه إليه في حقه من دون أن يكون قد جاء في شيء يسد مسرد الواقع ويغني عن الواقع يعني فرات الظهر ما فيها مصلحة حتى تغني عن مصلحة الواقع أو لا يصح القول بالإجزاء قاما اللهم إذا قلنا مصولده ولا يصح القول بالإجزاء إلا من هنا بعد شروع ذكر التصوير إلا إذا قلنا أنه بقيام الإمارة على وجوب شيء نفس القيام تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة طبعاً واقعة يعني بمقدار ما فصل الواقع بمصلحة الواقع يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي فتكون الإمارة مأخوذة على نحو الموضوعية والسببية للحول تكون الاماره ثبث وليس الطريق كما قلنا ضرورة أنه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الإمارة مجزياً على هذا القول خلاص بعض نحكم بالإجزاء على القول بالتيبية والتصويد عن الواقع لأنه قد أتى بما يسد مسده يعني مسد الواقع ويغني عن الواقع في تحصيل مصلحة الواقع ولكن هذا معناه التصويد التصويب المنسوب الى المعتزله اي ان الله أن احكام الله تعالى لا لاراء المجتهدين ان اي ان احكم تابعه نعم اي احكام الله تابعه لاراء المجتهدين وان كانت له احكام واقعيه ثابته في نفسها فانه يكون عليه فانه يكون كل راي أدى إليه نظر المشتهد، قد أمسى الله تعالى فبقه حكمة من الأحكام والتصويب بهذا المعنى قد قد اجتمعت الإمامة على بطلانه وسيأتي البحث عنه في واحد الحج. إما أن نقول بالتصويب أو نقول أيضا بالمصلحة السلوكية، شوفوا أو أما القول بالمصلحة السلوكية أعتقد خلية أبوكني بعد الصعود.